انطلاقها حتى اذا اتى يا اهل قرية يستقعى ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين تخشون أن يرهقهما فخشينا أن يطهقهما طغيان وكفر فَأَرَادَنَا أَنْ يُبَادِلَهُما رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَإِنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ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 قلنا يا ذا القطبين انما أن تعذب وانما أن تتخذ فيه الحسنى قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 إِذا جَ أَوْععددُ رَبّ جَعَلَهُ دَكان وَكَانَ وَععدْدُ رَبّ حََّّ وَتَرَتْناَا بَعْضَهُم يَْمَئِذٍ يَموجُ فيِي بَعْضٍ وَنُ فيِي خَافِ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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جنات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 فَمَْ كانَ يَرجُ لِق أربّ فَمَنْ كان يَرْجُ لِق أربَّه فَلَْععمل عمللَ صالح وَلَا يُشك فَلْ يعمل عمل صَالِحًا وَلَا يُشِت بعبادَة رّهِ أحدَ بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عنص صد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا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 ورحمةا منا وكان امرا مقضيا فحملتهم فانتبذت بهم مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخلة طالت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 فَقُل وَشْرَب وَقَض عينَا فَإَِّا تَرَيَّ مِنَ الْبَشرِ أَ أحدَدًا فَقُل فَإَِّا مِنَ الْ البَشْرِ أَ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 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا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 اه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسْمَعْ بِهِمْ وَاغْصِبْ يَوْمَ يَأْتُونَنا يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يوم وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله قضى الامر وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَذِكْرُ قِيلَ الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا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 فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم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 وَادْعُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اَنَّ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنَّ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تَنَزَّلُ الْجَنَّةُ لَهُمُ النُّورُثُ مِنَ الْعِبَادِ نَعْمَ كَانَتْ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته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 مَا لَنُحْضِرَ لَهُمْ حَوْلَ جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم, أيهم أشد على الرحمة نعتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ خير مقاما وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَطٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ الذي وَخَيْرٌ مُرَدَّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمْ دَعْوَلِ الرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلٌّ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِرُ رَحْمَنٍ كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم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 ما استطعناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما العدا وكم اهلكنا قبلهم من قوم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 فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواب المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فَعبُبدنيِي وَأَقمِ الصَّلَةَ لِذِكر إِ الساتَ آاتَةٌ أَكادُ أُخْفهَا للتجَزَا للتجَزَا كلّ نَفْسٍ بِمَا تَسَّ أَلَّا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَضِلَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۖۖ أَلْأَلْقِيهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسَاءَ قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا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 وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى انقذيه فيه في التابوت فقذفيه في اليم فلينقه اليم بالساحل فلينقه اليم بالساحل ياخذه عدو ليعد له والقيت عليك محبة من وليتسنى على علم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 اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَعَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ ربك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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وانزل به فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَ النَّبَاتِ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كنده ثم اتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا تَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّو صفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ الْقَيُّ وَإِنَّ مَا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قال بل انقم فاذا احبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم تسعى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 فلا أقطع عن أيبيكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا في جذوع نخْفِي وَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جاءنا من قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما أن انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السخط وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ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 فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ضبَ لَهُ طريقًا في البحر بَس لا تخافُ دررك لا تخافُ درركَ وَلا تخشك فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الين ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالصَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فيه فَيَحِلَّ الا عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوان وان لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك قم كي يا موسى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 افلا يرون الا يرجع اليهم قونا ولا يملك لهم ضرا افلا يرون الا يرجع اليهم قونه ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَودَ قَالَ لَهُم هَرُون مِنْ قَبَلُوا يَا قَوْمِ إِ مَا فُتِتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُمُ الرَّحْم وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُ فَتَّبِعونه وَأَطعُ أَنْر قالَاوا لَّ بَرحَ عَلَيْهِعَكِ فِ نَ حتىَ يَررجع إلَنَا قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَانِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ بِهِ وَهَنٌ لَّتَأْخُذَ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَُنَّهُ فِي الْيَمِّ الْمُسْتَنفِى إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 والدين فيه وساء لهم يوم القيامه حلا يوم ينفخ في الصور يوم ين فَخَفْ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا عَشَرَةٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ويسألونك عن الجبال فقل ينسى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 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ الْآتِيَةُ فَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَعِنْدَ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْوِزْرَ وَمَنْ يَحْمِلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ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 وَلَقَدْ جَاءَ هِدَاناً إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ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 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمَا وَقَد كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ اتَّفِكَ آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تنسى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 وَقالوا لَلَا يَأتينَا بآيَة مِ الرَبِّ أَلَْ تَأْتِهِ بَيينَةُ مَا فيِي الصّحُ فِي الأُولَا وَلَوْ أنَّ أَهلَكْنَهُ بعَذَابٍ مِنْ قَضْلِهِ لَقالوا